النقل ويعطون العقل. فيك الظاهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن منه فهر وإلا فصرع وبرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي وقله. نعم هذا سأمنحه في الظهر. نبذهري عليهم الله عز وجل من أهل الخوف. فالذين يكونون من النقل ويعطون العقل والخشية العقلية. فمثل هذا إياك وإياه. وين تطلع ذهري في غريزي كلامه وين تطلع أن تبرك على صدره وتقع عليه آية الكرسي فهو حتى نعم وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت في الشيخ الموفق قال سمعنا جاهله في ابي ربي عمرو مع ربي ابي عمر ربي عمر ربي عمر وانقطعنا فتليث اخي يقول دخلت عليه بعد فقال لما عني قلت إن ناسا يقولون إنك أشهري فقال والله ما أنا أشهري هذا معنى الحكاية هذا الشيخ إذا الطالب إذا علم أن شرفه على الشرارف واعتقد التصين فالأولى يتخلّى عنه ضد الاحسان يتخلّى عنه بالأدب والاحسان ولا يسيف إليه إذا أنه يذكر ما قدمه من معروف سابق إما يعلم النحو أو القرآن وما شهد ذلك ولكن يحصل من حتى لا ردد أي أمر ديني في فيدخل على ذي العهد في تحت غلاف السنة أو غلاف الحديث ومصطلح أو غلاف مصطلح حديث أو غلاف النحو ومشابه ذلك. منه فهذه هذا قصة في هذا الأمر. ويا فيها ثانية أخرى وهي عدم المسارعة في تنامي المشارس ب بما ليس فيه. فكما حصل هنا أن انطرد ذات السيف بعفود اعتقد بينه أشعيه. فلما سألوه والله ليس أشعيه. ولا أضر إلى ما فهنا تضرم الأشعرية فإذا قد عباد الله يتهم الشيخ بما يزديه ويصبهم ظالم ينزب إليه هذا أي يقول رضي على الله نبي عدل وإحتام وإيد الضم ولا أنزل شخصا إلى مذهب ولا إلى طائرة ولا إلى بقاة ولا إلى قلوبنا نعم وعن رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة سبيه يعلن السبع وإن كان أروهناه مصاحب بزعة يدعو إلى هواه ومن يحب في الحديث الناس وإن كنت لا أتهمنه في الحديث وصالح عاجز فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحبه ليه مرض فيا أيها الطالب إذا كنت للسعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خالدي أو موجئ أو قدري أو أو فضولي وهكذا. نعم إذا كنت للسعة والإختيار. قد في الإختيار يطلب خاطب من هذا اليوم في الإمتحان. التي لا تدب في عقل الثلاثين والزماعي طبع لأن يحفظ على المحاضرات أو الطروس والمجارف لأنهم أهل الجائع وسيكبر المؤذة كذلك عاما هؤلاء وأما يمكن للسعة من الخيار فإياك وهؤلاء فلا تكتف عند رأسهم هم أقبح الناس فأقلب الناس وأضل الناس إياك وإياهم ولا عند خارجيين يغفر المسلمين بغير الحجة ولا برهان ولا عند منجه لعوب بالجيل كما قال ابن بداعوذ في حقيقته. ولا تكُون المرجِّي اللعوبة مديني، ألا إن المرجِّي المرجِّي <تصفيق> <تصفيق> ناعم. فالمرجِّي، للأسف، هو الضعف النقيض لذ الخوارث. هؤلاء الخوارث ضالق وغبَر وغلب الناس، حتى ظن ربي الله من ليس للخضالين. وهاؤلاء ضالقون في تهويل للناس حتى قال الناس أصروا وذعوا الجرايم، ثم قالوا لا إله إلا من من عرف بأنه جاء الله عرب فوله هذا الأحاديث. كل شيء ذكر عنهم ثمن إنا وما فعلت صد محفد ومن أفضل على الله لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ولا يحب ولا يرجع غير قط هذا عندهم قول وموعد لعب جديد من الجنة كله ضلاله كله وهذ الدين وهذا من الشيء يعني ولا إذا أقبل باللعوب ولا تكون جيلا لعوب من ذره ألا إنما المرجى من ذره العلم وكذلك قدرية الذين يكونوا قدر عوض من أو خذو أو لدينا يعبدون الضحو يعبدون أنت عالية او كل شخص في العالم نعم. فإن لن تبلغ مبلغ رجال صحيح العزم في الدين مجينة اتصال بالله صحيح النظر تكفل أثر إلا بهجر المبسجعة ومجعين لا مسألة إذا كنت السنة طافرة ومقضرة في النقول العظيم عن السلف في هجر الزجع وامتهالهم وعدم حلول مجالسهم ورسلاء عليهم ولا التناء عليهم وعدم سراءة خطبهم وامتهالهم كل بارس للجر يرجع حتى لا يرصف فيهم الناس لذين الناس لما دخل الرجل على محمد بن سيرين فقال يا ابو بكر أضع عليك آية قال وَلَا نُصْتْ آية قال كلم وقال وَلَا نُصْتْ سَلِمْ فسما تزل من قياس من فقال احتزلوا في الظلام هذا كيف رجل قُنْ عز فقام الرجل و محمد بن سيرين ولما تكلم صاحب يلع عند ابو بكر بن عياش ورع الاسبعي في وقال يا ابو لي ضع السبعي في ادئي وصلت اجعب في قوة صاحب يلع تكلم فقال أحد الجروسي اه يا رقم مو غير قال لا ولكن قال عين وصاحب كتب يتكلم بغير رقم وقال تخطى القلب جدع خطاب تخطى طرق الله تبارك وتعالى وكان يخطط بمقال واحد بجزء واحد في مناظره واحدة الحرف عندي لا يعده كان خطط له احد الجروسي او ابو صفاء عند مناظره قطر السويه الطلاب المحيبه فلما نظره وناقشوه في ساعه وجود لا يعد جزء المحقطه وجوزه ومناظره عاد الى قومه وبقى 40 يوم قالوا صلي شاك سلع عز وجود بالنسبة لي استهيد الجلوس عن هذا الدع التي يكون إذا كانوا فيها الدع ولا يدفعه القطول إلى سمع الشريف الصحي بدعة أو, أو, أو كتاب أو مناظة أو ما شاء ذلك وإنما عليه برجاتها السريمة عليه برجشة السريف على الكامرة التام فالدنيا هذه نهر جائر ونهر قطير قطاق وعلى هذه الدنيا جسرات جسر مثلم مكسر وجسر ثام وكامر فلا هو جسر مثلم مكسر مثلم عليكم بخير استاذ كامل وهم رسلنا لكن يحول في الى طلب عمل ان شاء الله. إن شاء الله نعم. وكل هذا الهرب بدون الكلام، فكل خطب السنة لا تدخل داخل هذا الباب. نعم، فقد كان السنب رحمه الله تعالى يستجيبون في لاستخفاف بهم، يستخفون بهم بالردى والزجر والكسل ما إلا من الكبرياء ومخاطبة الحق. فلما دخل شعب بدر على سجائر الثوري هو في بسق قام ويلحق جنبه، ولقد هربوا يهرب لا يأذيكم بجربه، يهرب يهرب لا يأذيكم بجربه. و. لما دخل ثور نزيه وكان يا نزيه بعمره قال للسنة قال سويل هربوا لا ينتحكوا في ظرني هربوا لا ينتحكوا في ظرني فهكذا يطلعون عمداء استخف الله مستخفار الله وفضل ضماس ونفوان لأن هذه الأعمال لا تستخدم إلا عند الحاجة إليها عند عدم الحاجة فلا يجوز أن تستخدم لأن هذا صحيح بالعزة وهو مسيح فهذا ضماس مال المسلمين من الشفط الشرعية العامة عقوبة والعقوبة تقدر بقدنها فلا يجوز أن يعاقب المرء بعقوبة موقع لا يستحقه شرعا فإذا عقل المتدر بعقوبة ما يستحقها شرعا فإن هذا الله تعالى يقول ولا يزل لكم شاء على أن لا تعزلوا هو أقر المتقوى فصاحب فدعة الذي بقي معه أصل الإسلام وهم البصاق الملة فدعة وغير مكسفرة هذا لما يحطون السجن العقوق العامة لا تنقض بسبيحها للضرورة الشرعية أن يحكم منك أن ينتهل أن يتحق به بقدر ما يتبين لبناء الحال ولقدر ما ينتجر فيه، ولقدر ما يحبع الإنسان منه وأما تتجاوز ومبارضة إذارة فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل في عبد المسلم وفي جنال المسلم حرمه. للم يبحث الشرعي أن تنتهف هذه الحرمة وتختبر هذه الحرمة إلا للطرورة الشرعية والطرورة الثاني تكون أبضل الناس تقدر بغضية هذا يجب من ذلك إذا تكلمت من صاحب بدعاء أو حذارت من صاحب بدعاء أن تتجاوز وأن تغلق وأن تجد إليه ما لم يقل أو أن تجد أن الكلام يجب أن فيما يحتاج وإنه ما يحتاجه وقد سألت سيخنا الشيخ الله الرحمن الله تعالى أن لن يكون صاحب بدعاء في ويكون فيه عين خلقي أو خلقي أن يتقل حد منه التغبط العاقل وهذه الله حد من كلها تنظر بكراها فيها أما أنت فتح في عرض الصاحب المدعى لدعوة أنه مستدع فيه فيقتها ويلوم عليه لا يدنس إليه ما لم يقول فالربة مخضحة وذكر بعض الأمور الحاصلة به من هذا القراءة الإنترنت بعض الأمور التي يتفكرها شعار يتكلم في زوجته، ويتكلم في أولادي، ويتكلم لأننا اليوم عاملة فنية، تكلم إفلايند من السبت، ويتكلم لأن هناك بين إفلايند لم يمر، ويتكلم كل هذي كل أمورها تكون مفرغة، ولا يذكر تشعر بالناس، ويتبع عواطف الناس، يتبع العواطف حتى يطلع، وتبع الناس المثيما على الطالب، وإنما تكلم منه في ما يتبين فيه حاله من غضب، ولا الأمور. وهي جعله ببور سكاكب السياسيات بكل ما قال حسرين عبسة عن الناس راكب الكثير للشفاء راكب الصعب والترول وكل يتكلم إما إشاء ما تأشار أي إن أشار فيما شاء. وهذا ليسوا فهذا البول قص الله فلم نعم يحتسبون الاستخفاظ بهم متحكيرهم ورفض المتدع وبدعته ويحذرون من نقارتهم ومشاورتهم ومراكلتهم فلا تتوارى نار ثمي ومتدع نعم رواب وكان من الثلاث من لا يصلي على إنادة ممتجع فينظر للردج والزجع وهذا ما يكون إلا بمن يتأسى به من يتأسى به فهذا يستحق بمثير الهيئات من أهل العلم والسلطة أن لا يتطرع أهدجع وأن لا يبغلهم الثناء فيورى أن أسحاقه الظهوية لما سمع سبق الناس إلى البقبرة أراد أن يوم الناس لأنه ولي صبي عليه فلما قدم الناس من عارض الشاق بالرهوية فقال منها جاهز من هذا فقال جاهز سناغلاني فحمّر الوجه فقال هم حتى يرى الناس كان ألا يصلي عليه وإلا هو رسل يصلي عليه المسلمون ويساقل مقابل المسلمين ولكن لما كان في إتاك الطلاة عليه أن يسحاق بالرهوية الرجع والذجر من ابنه هنا يتحسن ألا يصلي عليه نعم وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مكتئب. لا هذا ان انصرافه من الصلاة على مكتئب حصل من الشيخ محمد إبراهيم. لحصل انه صار له بعض هزجة. وأيضا عزة وبعض هزجة. وهذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فكان من السراء من ينهى عن الصلاة منفهم. وإنهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه فطافة كيف نحضل المعرفة الذي قال بحمد على الثوى كيف الثوى وكان سهل بن عبد الله التفتري التفتري لا يرى إباعة الأكل من الميتة المبتجع عند الإفطرار لأنه باغ لقول الله تعالى فمن الصر غير ذات الآية فهو باغ لبدعته هو لغذب الله وكانوا يطودونهم من مجالسهم جاء في قصة الإمام المالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء وفيه بعد جوابني المشهور أظنك صاحب فجعة وأمر به بأخرك نعم وأخبار الثلاث متكافئة في النفرة من المبسجعة وهجرهم حذر المنسجد هذا هو كتاب نافع اسمه هجر المنسجد لهو كتاب اسمه هجر المنسجد كتاب النافع يقع في الاستخاذ حذر من شرهم وتحجيماً الانتشار بدعهم وكثر لنبوذهم حتى تضرب عن نسل البدع ولأنه معاشرة الثنية للمبتد تذكية له لدى المبتد والعامي والعامي مشتق من العمر وهو بلد من يقوده مالبا نحن فإذا كان ابن فأشت فيه واختد فيه ينبغي أن لا يخاط على البدع ويؤذر ذلك ويؤذر ذلك لأنه أثناء طاحب البدع أو طاحب طاحب البدع يقتر في العامي وطارب الأم فينظم إن هل ستجقوا شيخنا فلان أو معدننا فلان رئيسه للشناع رئيس يسهى الشريط الله رئيس, رئيس يقرى بكتاب الله فهنا ورقما عاكف على, على صاحب زلعة وسوكف صاحب ثم بأهدى الزلعة ونرى ذي كتب المنطلح وآذات الطلب وإعكام في هذا فيا أيها الطالب كن على الجادة واعذر الممتجعة أن يهفنوك فإنهم يطلبون الارتباط والمفاتيح تقولا. نعم. ثم أسر عبد السيرة إلا أخرجها وعَسَقَتِ الوجهِ وفَلَفاتِ الثانية. فلهم حرب. فهم عدوان. يطلبون ااا بدعاتهم عدوى. فشخص لا يغادر غرامة والجار لها بدعة. وإن كانت تفنى من نار الخرون. حتى لو تفنى من نار عن أصل مسائل اعتراف فإنها قد في بعض كرامه سوء بدعاته. فينحرف قلبتها. نعم. يستعلون تأديدها بالكرام المحسول وهو عسل مقلوب ومسجع إلسع عسل مقلوب إلسع وهطول الجمعة وحزن الغذة والإغاء بالخيالات والإدهات بالكرامات الكرامات الأيدي أيدي وتقبيل الأفكار كما يحقون؟ الآن بعد هذه الحسدون فطانسة رحية وإثبارون للناس في التنسطق والعبادة والشفقة وفاقة في أحوال المسلمين ومنهم من يبكي ويتباهر بالبكاء ومنه مربما أتى في وجهه كما يحصل من نفس الرمش الغار الذي ثلاث بخائي أو ربع الثوب على جبهه الغار الذي ثلاث سلوده وما شبه ذلك كلها من أساليب رعيت دع ليخضع فيها بعاث النبوس أيك وإياهن. نعم وما وراء ذلك إلا يحمن دعته ورهج فدنه يغيب وحيد أذكى ويحتمل في شراهي فوالله لا يث لا يثقل أعمال زيادة العميان وإفشاءه. أما الأقدار العلماء السنة فلا أقل عسل ولا سل لا عسل ولا سل أهل تعلم منهم فكل صعب إلى الله جميعاً. الله لرسك لتنهل من نير المبولة طافياً وإلا فيلبث على الدين من كان باهياً. ولهذا قاربت لك من خلبه هذا خلبه شاذة. هذا قلبه فيه ما العلم وما علمها السنة طافه وما غير الصعب فيه كذب فلا يكون قلبك مخلطا فمنتخلط صلق له تجعل قلبك هذا المصرف على السنة ليستكون فيه الناق الصعب وعما إذا نحن المجال لإرزل وإخاركي وإخاركي ولكل المتجعين فإن القلب هذا يصبح مختلف فيه أغواع وشبه ومقارات مغاربة متخاوطة في المقالات هذه المجال فإياكا والتقليل نعم وما دفرته لك هو في حال السعش والاختيار نعم. أما إن كنت في جراسة نظامية لا سيار لك فاحذر منه عن اتعادة من ولا تتصادل عن الصلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف فما عليك إلا أن تتبين أمره وتستطيع شره وتشتب سكره لأن لك مناضاته وما قلتك فأخذر فأنت في هذا الكلمة أين إن إنسان عن هذا الخدع وسقوسك في فجس هو فيه وحوزك منه وأنه طبعا فجر فجس الله عز وجل أن هذا رصان كل الدنيا من تحت تثبت كليه من كبار القوم فتبد وستعلم الله رص الصواب ونافع الحق الذي عندك وإلا لو طلب سرقة قاضي ليس هذا معه لوجه عاد فحاهد خمسة ونصف على احتيال وعلى خرط هذا ثبت مقارع ومن المتفى الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرد حدث عن مرجك فقيل له لم تحددوا عن مرجك فقال أبيعكم اللحم بالعظام يعني أحيان نرضى وبعض هذا السنة يبلى أو يحتاج إلى ثلاثة وصاحب في فإذا في الزجعة من صاحب الزجعة فهو الآن جعلناه بيننا وصاحب الزجعة فلا للحم وله العظام فقد يقول هناك من العلماء اللحم العلماء وصول الحفظ من هو صاحب الزجعة فيلتف عنده سيد من أهل السنة فيتضلح من حلم في الأصول أو في النحو ثم يأتينا ويتففنا علم الأصول وعلنا النحو فيقول لنا فعلا أنا أقطع في الرافع انطاح السلعاء ولكن أنا أخذت العرض من عن السنة وأما انا فأخذت عن طاح السلعاء فأنا لم الله تعالى حدث بلا غلور ولا جهاله إذ بيّن وكان مرّجئا وما تضطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك أكيد في أهل السنة والجماعة لا ليس نقفص للأداب هذا الحلام ليس فقط من أداب قرب الحديث بل هو عقيدة في هذه الكرونة دائما في خطب الاعتقاد فآخر لنعة الاعتقاد وعقيدة الخازون يركروه لأن الإنشاني للسنة تقضى هيدبع تهجم هيدبع نحن ومن في العقيدة التراثية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال رحمه الله تعالى ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يتحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا ينجارونهم ولا يجادونهم في الدين ولا يناضلونهم ويرون دون آذان عن زماع أباطيل من الذي إذا مر في وقرّد المذوب درج وجرّد إليها من الوثوات والخطوات فاتيت ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يحذونه آياتنا فأعرف عنهم حتى يحذوهم حديث غير صواب. وعن سليمان بن أشار أن رجلا يقال له صديق قدما المدينة فجعل يسأل عن يسأل عن مجساده القرآن. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النقل فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله قطير فأقض عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دني رقصه ثم تركه حتى برأ ثم عاد ثم تركه حتى برأ فدعا به ليحوث فقال إن كنت سريد قصلي فاكترني قصدا جميلة فأجن له إلى أرضه وكتب إلى أكاموس وكتب إلى أبي موسى الأشعري في لا يجازي أحد من المسلمين. نعم، قديش هذا الحان يأخذ من الشاب القرآن ويضرب الآيات كعبها في بعضه فبلغ عمر الخطاب خبر قديش فطلب عمر فجاء وهم في وقت الغداء فلما طعم الن طعم الناس وخرجوا قديم أي قديش؟ قال أنت؟ قال أنا عبد الله قديش متكذب فقال عمر وأنا عبد الله عمر وإلى عمر قد عد عرائين الناس خرج جدار لا خرج عبود العبدون يطلبوا بكل مدينة عرض. حتى يسميه فإذا أفاقه آت بالعجر الثالث فإذا أفاقه آت بالعجر الثالث حتى قال الرجل يا عمر يا أمي المؤمنين فإن كنت في القفل مخصومة قصة يعني فقفيت بيو فأدبه عمر عن, عن هذا التحنصح في دين الله عز وعن الآيات بعضها في بعضها كده كل صاحب يلتشف أن يعذر كما عذر عمر الخطار الصبيق والنعم رواه الجاليني وكيل كان متهماً برأي الخواري وكيل كان متهماً برأي الخواري والناوي رحمه الله تعالى قال في كتاب الفار باب التبرئ التبرئ من التبرئ من هذا البدع والمعافى وذكر حديث عبد يوسف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئة من الطالقة والحالقة والشاقة ضدنوا عليه o ا 이러يذ وقعوا قول أتضل curves النبي حيث نتبعث و ا deciding قد سبعت في الارض فلا تقربوها ا dynam حيث كل اهل بدع Pink كل اهل فدع تجاجله تجاجه اصبع و سبيلن نتبع سبيل فاذا صاحب you don't want to be surprised الارضي لا تقربها لا تقربها فONA Halo كلام النبي حيث ول 5 و انا نبع من حدرمنا ljajaj وَأَلَّا نقتل الارض التي هو فيها بما عنده من شبه وتدليس الناس فكذا خلصوا في العهد اللي الْأَرْضَ به فطبقوا الارض اللي هو فيها نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قرائه من القدريه اذ انهم لما جاءوا في جدل الخلائق وادعاء عن, عن من والأمر بهجر المبتدع يمنى على مراعاة المصالح وتسكيلها ودفع المفاسد وتقليلها ودفع هذا السلام صدق الأسرائي لأن الأمر ما على من من لا يطلب على عواهننا فيمتح المجال يقول أنه هو ذب ويتكلم كلنا الأراضة بما شاء لا وإنما ينقف المصالح ومشده فهو مبني على مصالح ومفاسد وإذلك يحكم الكلام في هذا البدع وهذا البدع خمس أمور يحكم الزمان ويحكم المكان ويحكم حال القائل، ويحكمه حال, حال الهاجئ أو المحدد ويحكم من العنفة هذه خلص الأمور تحكم البدعة من حيث الهجر ومن حيث التحديد. فالزمان له شأن والمكان له شأن والمقارة لها شأن فقد تصير من شخصه والقائل له شأن صحيح البدعاء لذا كما تسمى من قائلة تعملوا من أصف من عاملة فعقيدوا لو لا يعد على فراثه فقد يحصل الخطر من العارل فيعذب وقد لا يعذب وقد يحصل الخطر من العامل فيعذب وقد لا يعذب بحق إهانه وقد يحصل الخطر من, من بعيد فهزر، وقد لا هزر إذا وقد يحصل خطر نكرير، فهزر وقد لا يسر هزر النصفها، فالنبيع سراب هذاها أزواجها عشرين في بعض الحديث ثانية، وهذا سعد الله الخمسين ليرة، وبعد عبد الله بن ربيز زجته وقاس المنافسين ما عجب النديحتان، فكان يأخذ النديحت وهو كلاب الكبار، ولما سر فيها أشعل النديحتان في قلبه، لأن نصفها هنا في هذه وصفة، لأن الله تعالى عبد الله بن ربيز الزروفس مثلا كانوا المزعين قوت ولو أن في ساد نوا عبد الله بن ربيد من سرود لربما كان سحب على الصحابة فمحظى بصد الدرك كان عبد الله بن من سرود ومن الصحابة أن عليه يهاجر وإلا يخافون في الهاجس الطائرة حتى لا فيها المسلمون وحتى رجس فيها من جاء من غير المسلمين قولوا اذا مات المصلحة تقتضي الهدر والذوق والتغيير فحدث تحضر وحدث رجر ويرى المصلحه تقتضي الا تسجد الا تسجد الا تحدث منه عدم مناسبه الزمان او عدم مناسبه المكان او عدم تحمل المحضر مذحوم ومجهور او عدم تهاتى اقول المحضر والهادر او عدم اشتاقه المقالة الهارش فإن هذه الأمور لا بد أن تؤخذ بعين المراعاة وهي الذي نصرها الشيطان وليسيها رسالة فصلت فيها قول بأدلة الكتاب والسنة وهي شبه توبيح وتنسيح لكلام الشيخ الأسلام الانتهينة المدوذل في الفتاوى المجلدة الثامن العشرين من أراد الم الحسن المبني على الكتاب والسنة من كلام السلم الصالح سيقرأ أودل المجلدة الثامن العشرين من الفتاوى كتاب الجهاب فقط فقط رضي الشخصين في مرحبا للحق لأن يجعل مخالبه نعم وعلى هذا ستنزل المحبوعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام بن سينية رحمه الله تعالى في مواضع والمنسجعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وبج الجهل ففيه يقول شيخ الإسلام بن سينية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمشاهدة لها من يظهر من يظهر أنوارها الماهية بظلمة الظلال ويكشف ما فيها خلافها من الآفاق والشرك والمحال نعم ففظل الأسود لغيا على النور، أظل الأسود لغيا النور فإذا حضر النور تبت الظلال، وإذا غاب النور أو ضعف النور يدخل الظلال بحيث قوة النور باطل. فأحضر النور للناس، أحضروا السنة للناس، كل شر صفة تفيد السنة، في مجالس خبر السنة، أحضروا ب بجالس مجالس الناس من اللي عرفت، عند جلس تجول تدعى، ووأخفى وهجاري، وأما إذا قابلوا صُنَّة، فإن أتبعه ويتقبل في على فأنا أعلم. فإذا استدعت في العلم فقم المُسَلِّع وبالعَدَه بِرَتَانِ الحُجِّي والبيان والسلام. فهذا فيها السماحة إن سلام عبد الله ما من نبيهم الله تعالى إلا ولو حواريون وفحا يشتنون بسنته ويأخذون بهديه ثم يقفوا ببعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جهدهم بيده فهو مؤمن ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جهدهم بقلبي فهو مؤمن وليس المرأة ذلك من الإبان حبه خرجه فجهاد أهل الفضع باليده وباللسانه وبالإنشاء بالقب كل من الجهاد في الله سبحانه وتعالى الذي أمر من هدي عبد الله به نت قال جده الله الفصل الراجع أدب الجمالة بعدما أجبك مع شيخك وأجبك مع العلم وأجبك في نفسك الآن أجبك مع دليلك لأن مجالس العلم في الحالي يكون, يكون له أصحاب أو أصدقاء يحضرون الأنزال وربما يواقفونها ونسبحنا وهذا أمر مستحق لأن طالب العلم ينتقل من طلاب العلم ما هو مدلة في الهمة والنشاط حتى يرئيها إذا كتل هذا يريد وإذا كتل ينصح ويذكر حتى يشاهد أثناء في طابع العلم كما حصل أن أبحاث مفاده كان صاحب الوضع أفاضي عبد الرحمن كان رفيقًا لي آه... آه... يحيى السعيد وعبد الرحمن سانة كان رفيقًا ل السعيد فينظر لكل شخص يختلف من طلاب ي ي ي ي ي <تصفيق> في حضور الدروس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي كل ذلك لما في الليل ولو يساعدوا في الناس وما شاء ذلك كل هذا يعني الأمر لسيقى بطابعة من سمتها كما نور هذا الزبيل وما حق هذا الزبيل هذا لن يسوي فيهم المؤلفون نعم الثالثة والعشرون احذر قرين السبوء كما أن العرب جساس فإن هجب السوء جساس إذ الطبيعة الأفقالة والطباع صرافة والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العظم والدفع أسهل من الرفع نحن التفاصل التفاصل التفاصل تحدث من رئيسك أن في تفحصك للفجال وحفصك الأصدقاء وطايتك أنه لا ينفع وأنه لا ينفع وأن طبعه ثقيل وأن جينه خفير وما شدرت الأخلاق السيئة فإياك وإياك بأني التفاصل لأن التفاصل أسهل من الرفع حين أني أدفعه قبل أن يطاشل مني أهول من أن يطاشل مني لا أطلع من خارجه أطلع من أقرب الناس لي، فايتحمل الإنسان تثثرة كريهة مسقجها على وجهه، وإذن الله أنت في أصحابك وأن تنتقي أصابع الثمر كم جاع حملت الثلث. نعم. وعليه فتخير للزملة والصداقه من يعينك على مقلدك ويقربك إلى ربك ويوافقك على ويوفقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق بأدق المعايير. واحد صديق منبع صديق منبعه يعني لا يصاحبه إلا لأجل منبعه هذا لا يصاحبه لأنه في القضاء المنبعه سنقضي الصداقة فإياك وإيا هذا الوقت بسن. نعم إلا أن تكون منبعه العلم كما سيادي في كان على قضاء منبعه لأنني أصحاب كبر وإنما صاحبتهم من بينهم لأنكم محبون الخير ومحبون العلم محبون المدرسة أو إلا في الحديث أنا وشب حدنا الحديثة وأنا في جيد في النحو وإن هذه صحبة أو صداق صديقة ثالث. لا. ثالث صديق لدة صديق لدة على الناس صادق الناس لدة كان يكون مرحاص فرحان في, صديق في صديقه للبحر أو كان يكون فاحمال في صديقه ليه ليه معه فقط. ثالث صديق الفضائل. صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق صديق لكي تناس من الخطيئة برحم النافع والدعوة لله عز وجل ونصر الخير ومذاكرة وحمر بجالس العلم ومشاهدات نعم فالأولان مفععان بانتطاع موجبهما موجب الأول منفع ونصلحه وموجب الثاني اللذة فإن قلع هذه بالثاني الثالث عليه وهو الذي باعد طلافته تبادل الاعتقاد في رصوص القبائل لدى كل منهما وصديق الفضيل في هذا عمة صعبة يعز, يعز الحصول عليها ومن نفيس كلامه هسان بن عبد الملك قوله ما بكي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أربع مؤنة التحفظ بيني ومن وبالنفيس ما يغيد قول بعضهم العزة من غير عين العلم ذلة ومن غير زاي الزهد عذ علة نعم العزة عن لا, لا تستحب كل أحد وإنما تصل المصلحة فقال العزة بغير عين العلم علة ال ذلة الع العزة بغير عين العلم ذلة ذلة يقع في الأخطار لفهم العلم لابد أن يحصل على العلم من غير عين العلم ذلة والعذلة الغير دائم جمدي حذلة لا فائدة منها فإن كان عندك علم لا تنسل الداهج وإنما الناس على كثر وعلى القمول وعلى كل لا حذر الهم هذا سوف يكون مهلا في الإقار بالعلم الناس على هذه الهجة فربما تخلص من الهمة ويبعث فإذا هكب حينثير وليس بالطاب وناثم الناس الأكثر بخلته وناثم الناس العالي إلى حاله النشير السابق فحرك رحيته وأطار الهوضر عندما بتعلان في الخطاء الخير والصراح فلا نسعد الناس طالبهم عن رفقها الصالحة إذا كان على غير زعد وعلى غير مراقب الله فإن هذه حلة يتعبوا ويقصبها نعم قال حبيضه الله الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية الرابع والعشرون كبر الهمة في العلم منتجايا الإسلام التحلي بكبر, بكبر الهمة مركز الثالب والموجب في جهة الرقيبة على جوارهه كبر الهمة يجدو لك بإذن الله خيرا غير مجدود يترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروب فدم الشهامة وقصر إذن ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب القضائر ولا قاسدا إذنك إلا لمهمات الأمور والتحلي لها يزدق منك تفاصيل الآمال والأعمال ويجدد منك شجرة الظل والهوان التملك والمجاهنة فكبير الهمة لا تبرز لا ترهبوا المواقف فعاقبواها جبان العدي تغلقوا تغلقوا فمه الزهها ولا ولا تغلب فتغلق فمه الزهها تغلقوا فمه الزهها ولا تغلب فتغلب بين كبر الحمد والجب فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع نحن يكون طائب العلم صاحب هنة عالية مطلبه أسما ما يكون لا يكون دنيا هنة يطلب أدن أمور وإنما يكون طائب هنة عالية فلا يرى الناس سلبا في الأعلى مناطقه وأشغل أحلى مناطقه وأفضل شلد وأجمع الخطار ولا يتسلم حتى يصبح دنيا هينا عند الناس ويحتجرونه ويستشفونه إلى دير ما يريدونه منه إن كان طالب علم يأخذون من فترة عندما يستهلونها كأنه يرون في جلالة وهمة عالية وهيبة وإجلال فإن هذا كتسع من دون هلم الناس فلا يمعوننا منك شيئا إلا بسرع الله يعلمه جيدا نعم كبر الهمة حلية وراثة الأنبياء والكبر داء المرضى بعلة الجبابية كبر الهمة هو الكبر الكبر غطر الحق لا نعم والكبر داء المرضى بعلّة الجبابرة البؤساء فيا طالب العلم أرثم لنستك كبر الهمّة ولا تنفيث منه وقد أومأ الشرع إليها في تكهيات في حياته لتكون دائما على يقرس من أغتنامها ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فضل الماء وعدم إلزامه بقبول دقة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنّة التي اجتنال من الهمّة منالا وعلى هذا فكه والله رعاه يعني هذا يعني لازم يبين والوضح أن عروه هما لا يجعل المرأة لا يتدنا إلى الجلد نفسه حتى الشرط مر هذا الباب وهو عز النفس والفرام بس يتكلم يقلب عند الناس لدى العلماء وطلاب العلم حتى من ذلك في بعض أيامه أن المرأة شخص لونه فقد ماء وشجع عليه قال له أيامه لو فقد ماء ولج عند شخص ما وقال هذا الماء هبا لك أو هجلي لك فهو ليس بمطارق لا يجب عليك استرحي أن يقدر الهبا إلا بيقضل عنده ثمان إن كان عنده ثلاث واجب عليك أن ان هذا الماء وإلا بيقضل عنده ثمان فهو ليس بمطارق بيسترحي أن يقدر هذه الهبا لأن الهبا فيها يعمل الكسار بالواحد وإنما وفيه حروم إليكي المطارق يقول عند جماعة منها العلم وإنما نراد أن يترفع أن يجد إذا علم على كل جزء الحكمه انه طلب لزياده الفراحه في الطاب استغلال قطره العلم فان تمشي قطره العلم فان قاعد جراث قطره وان تجلس على العلم وان العمل قطره العلم كل سايد العلم على كل حال كل في اي مكان هذا هذا حب الفتح تروح فيها فرح في كل, كل مكان وان تجلس مع سجيد الكتاب لا بد المستشفى لا بد الاساس العقوليه اعماله مضبوطه والقار الثلاثين شق سجل اسمها في صندوقي الشق في صندوق الأنوار وصندوقي الزهب والمقبل والغادي لا إنه اشتفى بما يبعث إنه التسبيح والي تواعد أو بصراء كثافة نجد كثافة قصيرة نعم إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراتج علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل مرئ ما يحسنه وقد قيل ليس كلمة أحق على طلب العلم منها فاحذر ضلط القائز ما ترك الأول للآخر، وطوابه كم ترك الأول للآخر؟ لا، ذات القصد هذا أربابه، كل من سار على درب وصل هذا يقول الورد في نهاية الغزل. فأتى أرباب هذا العلماء والفقراء والكتاب وأنا لا استطيع لا. كل من سار على درب وصل، وهؤلاء كلهم بشر. فيه من قلته بشر ما تفان. فالربما منحه الله تعالى منال منح الكثيرين هؤلاء. لا تحدث ولا تحدث وإيجاب ولا تحدث تعليك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم والذل الوسع في الطلب والتحصيل والتفكيق ومهما بلغت في العلم تذكر كم ترك الأول للآخري وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تأريخ قداد في الخطيق ذكر من قصيدة الله لا يكون السري مثل الزنيل لا يكون الثري مثل الجني لا ولا ضدك مثل الغضي جيمة المرء كلما أحسن المرء فضاء من الإمام علي نعم, نعم. خلال ما قاله هنا أحد جيمة المرء ما يحسن جيمة المرء ما يحسن أنه كان الإمام علي رضي الله عنه وارضاه نعم نصف في هذا القدم ونكون فتر أخرنا وهي ضريب تطويفه وطراحات في, في الدروس الماضية لكن إن شاء الله تعالى لعلم المرء انتخاب في القدم انت يستح بأن الله عز وجل الله علمك والله وسلم عز وجل وعلى الله وصحبه